إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا سيمسى كل التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرون إلى أجل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أن يتخذوا من دون الله شفعاء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 هذا يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون